بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصب عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهتر لهم من باقية وجاء فرعون ومن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 تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأ كتابيه؟ إني ظننت أنني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية.